قال سَنَنظُرُ أَصَدَقُ كَتَبْ كُنْتَ مِنَ الْكَادِبِينَ إذْ هَبْ بِكِتَابِهَا ذَلِكَ فَأَلْقِهِ إلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَأُنظِرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ قالت يا أيها الملأ إنني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلو علي ألا تعلو علي وأتوني مسلمين قالت يا أيها الملأ وافتن في أمر ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون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 فَلَمَّا جَاءَ شُنَيْمانَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِي بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُمْ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّن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 فَلَمَّا رَأَهُمْ أَسْتَخْذَنَ عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَلِيْجٌ كَرِيْمٌ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 قيل لها دخل الصرح فلما رأته حسبته نجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قواريب قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين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 وكان في المدينة تسعة رحط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله, لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شاهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون